بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والمنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما فخ وَاسْتَغْن وَكَذَّبَ بِحُسْنَا فَسَنُ يَِّرودعصر وَمَا يُغْنِي عَمَالُ إذَا تَرَدَّ إِ عَلَنَ لَِهدَ وَإِ لَنلَآخِرَةَ وَالعُول فَ غَردُكُمناَا رَدتَ لَ الظَّ ل